We we are to be we are going to be now to all الزمان لا تصيب احد الايمان عدود من أذن الهديد عدود روح من حتى يكون Thank yeah. you. I'm